أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أنقتلوا رَجُلًا أن تنقتلوا رجلا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُقْبَلُ كُنْ ذَلِكَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ لِتِلْأَ الْعِظَمَ مَنْ يَعْرِفُونَ نُنْبَ سِلَايَ جَاءَ أَنَّ قَوْلَ فِرْعَوْنَ بِيلَرْشَ وَقَالَ لِلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ لَمَسْنَا لَدَى دِين قومٍ مّنهم وعاد وثمود والذين من دعوهم وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ السَنَا يَوْمَ تُنْزَلُ الْمَذَابِرُ مَا لَكُمْ فَمَا لَهُ مِنْ عَادٍ وَدَقَّمَ اللَّهُ العَظِيمُ